غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان الا نجمع عظامها بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر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 روق وظن انه الفراق والتفت الساق بالسان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 أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجَدَيْنِ فَلَقْتَحَ مَا الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَابَةِ